كلمه اما ان تكون الكلمه طيبه واما ان تكون الكلمه خبيثه كلمه فالمؤمن الصادق لا يحتقر كلمه من الكلمات كلمه ما اخطر الكلمه كلمه الله محمد القران السنه الصحابه الامه العباده الرياء التقوى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 أن يجمعنا في الآخرة مع سيد الدعاء وإمام النبيين في جنته ودار مقامته إنه ولي ذلك والقادر عليه أيها الأحبة كلمة وكلمة اليوم كلمة خطيرة ما ذكرتها أو تذكرتها ورب الكعبة إلا وكاد قلبي أن يرتجف وتردد في أذني قول القائل وغير تقى يأمر الناس بالتقى طبيب يداو الناس والطبيب عليل إن تحدثت اليوم في هذه الكلمة فأنا لا أتحدث عنها من خلال الشعور بالاهليه لا والله لا أتحدث في هذا الموضوع الخطير من خلال الشعور بالأهلية وإنما من خلال الشعور بالمسؤولية وهذا ما تؤصله وتقرره القاعدة الأصولية من عدم الماء تيمم بالتراب. كلمة اليوم هي الرياء أسأل الله جل وعلا أن يجنبني وإياكم الرياء وأن يرزقني وإياكم الإخلاص في الأقوال والأعمال والأحوال إنه ولي ذلك والقادر عليه ما أخطر الرياء فما هو الرياء الرياء لغة مشتق من الرؤية وهو مصدر قولهم رآه مرآة ورياء أي أريته خلاف ما أنا عليه الرياء لغة مشتق من الرؤية وهو مصدر قولهم رآه مرآة ورياء, ورياءً أي أريته خلاف ما أنا عليه والمعنى الشرعي والاصطلاحي للرياء لا يبتعد عن المعنى اللغوي فالرياء اصطلاحا هو فعل الخير لإرادة الغير فعل الخير لإرادة الغير يعني يعمل العمل من أعمال الخير والطاعة التي لا ينبغي أن تصرف إلا لله جل وعلا لكنه لا يريد بها وجه الله عز وجل إنما يريد بها المنزلة والمكانة والسمعة والمحمدة والشهرة والوجاهة والجاه عند الخلق فهو لا يريد بعمله الخالق تبارك وتعالى وإنما يريد بعمله المخلوقين والعياذ بالله فالرياء هو فعل الخير لإرادة الغير أو إرادة العباد بطاعة الله إرادة العباد بطاعة الله فالعبادة والطاعة لا ينبغي أن تصرف إلا لله فهو يقدم العبادة والطاعة لكنه لا يبتغي بها وجه الله وإنما يبتغي بها الخلق والمكانة عندهم ولا حول ولا قوة إلا بالله فالمرائي هو الواقع في الرياء والمراء هم الخلق الذي يبتغي المراء عندهم المكانة والمنزلة والمراء به هو الأقوال والأعمال والأحوال التي تقع من المراء وحد الرياء إرادة العباد بطاعة الله جل وعلا هذا هو الرياء لغة واصطلاحا إن كان الرياء بأصل الدين فهو أقبح وأغلظ أنواع الرياء إن كان الرياء بأصل الدين بأصل الإيمان فهو أقبح وأغلظ أنواع الرياء بمعنى أن يظهر الإنسان الإسلام والإيمان وأن يبطن الكفر والعياذ بالله هذا هو الرياء بأصل الإيمان وصاحبه في النار في الدرك الأسفل و هذا الرياء يخرجه من ملة الإسلام ويحبط جميع أعماله الرياء بأصل الإيمان وأصل الدين يحبط العمل ويخرج صاحبه من ملة الإسلام وصاحبه في الدرك الأسفل من النار قال تعالى إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله والله يعلم إنك لرسوله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 ويحبط عمله وصاحبه في الدرك الأسفل من النار إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار أعاذني الله وإياكم من النفاق أما إن كان مقرا بأصل الدين وبأصل الإيمان بمعنى أنه يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ولو طلب منه أن يعبد غير الله لأبا ولو طلب منه أن يسجد لغير الله لرفض فهو مقر بأصل الدين وأصل الإيمان لكنه يرائي بعمل من الأعمال بطاعة من الطاعات بعبادة من العبادات فهذا هو الرياء رياء العمل أو نفاق العمل وخصاله خمس خصاله خمس بمجموع روايتي أبي هريرة وعبد الله بن عمر أما الأولى ففي الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال آية المنافق ثلاث آية يعني علامة المنافق ثلاث إذا حدث كذب وإذا وعد أخلف وإذا أتمن خان وفي الصحيحين من حديث عبد الله بن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال اربع من كن فيه كان منافقا خالصا ومن كانت فيه خصلة منهن كانت فيه خصلة من النفاق حتى يدعها إذا اتمن خان وإذا حدث كذب وإذا عاهد غدر وإذا خاصم فجر إذا اتمن خان وإذا حدث كذب وإذا عاهد غدر وإذا خاصم فجر هذا هو الرياء لغة واصطلاحا وإن كان الرياء بأصل الدين أما وإن كان الرياء بعمل من الأعمال هذا هو الرياء لغة واصطلاحا وهذه أقسام وأنواع الرياء أما علامات المراء كما قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه من علامات المراء أنه ينشط في العمل والطاعة والعبادة إذا رآه الناس ولا حول ولا قوة إلا بالله وإن كان وحده بعيدا عن أعين الخلق تكاسل عن طاعة الله وعن عبادة الله قال الله في شأن المنافقين وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالة قاموا كسالة يراؤون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا أي في وقت وجودهم بين الخلق ومن علامات المرائي أن ينشط في العبادة والطاعة والعمل إن اثنى عليه الخلق إن مدحوه فإن ذموه تكاسل عن الطاعة وعن العبادة لأنه لا يريد الخالق جل وعلا إنما يريد الخلق فأذنه مع الخلق ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم الرياء وأيها الأفاضل محبط لجميع الأعمال ولا حول ولا قوة إلا بالله قال الله تعالى فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا قال الله تعالى وما أمروا إلا ليعبد الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة وما أكثر الآيات فالحق جل وعلا لا يقبل من الأقوال والأعمال والأحوال إلا ما كان خالصا صوابا إلا ما كان خالصا أي إلا ما ابتغيت به وجه الله جل وعلا وإلا ما كان صوابا أي ما وافقت به هدي رسوله صلى الله عليه وسلم قال رسول الله عليه الصلاة والسلام كما في الصحيحين من حديث أم المؤمنين عائشة من أحدث في أمرنا أي من ابتدع في ديننا هذا ما ليس منه فهو رد أي مردود عليه لا قبول له من الله جل جلاله تدبر معي قول رسول الله عليه الصلاة والسلام كما في الصحيحين من حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال عليه الصلاة والسلام إنما الأعمال بالنيات نعم الذي يزين العمل ويضخم العمل ويحكر العمل ويجعل العمل هباء منثورا هو النية النية فقد يكون العمل في أعين الناس عظيما كبيرا وهو عند الله حقير لا وزن له ولا قيمة لأن صاحبه ما ابتغى بعمله هذا وجه ربه جل وعلا وقد يكون العمل في أعين الناس قليلا صغيرة وهو عند الله كبير عظيم لأن صاحبه ابتغى به وجه الله جل وعلا ففي مسند أحمد بسند صحيح من حديث أبي هريرة أنه صلى الله عليه وسلم قال إن الله تعالى لا ليقبل الصدقة من أحدكم بيمينه فيربيها لكم كما يربي أحدكم مهره أو فلوه حتى تصير اللقمة عند الله كجبل أحد الله الإخلاص والرياء يجد العبد عمله الذي كان كبيرا ملأ به الدنيا ضجيجا يجد هذا العمل كله بين يدي الله على هباء منثورا لا وزن له ولا قيمة لأن الله تبارك وتعالى لا يقبل من الأعمال إلا ما كان خالصا لوجهه على هدي نبيه صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها او امراه ينكحها فهجرته الى ما هاجر اليه فالنيه هي التي تزين العمل وتحقره جاء رجل عربي إلى النبي عليه الصلاه والسلام كما في الصحيحين من حديث أبي موسى وقال يا رسول الله يا رسول الله الرجل يقاتل للمغنم يعني يقاتل من أجل الغنيمة والرجل يقاتل للذكر يعني ليذكره الناس بالبطولة والشجاعة والرجولة والشهامة والرجل يقاتل ليرا مكانه أي ليشير الناس إليه بالبنان على أنه البطل الشجاع فمن في سبيل الله فقال الصادق الذي لا ينطق عن الهواء من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله وفي صحيح مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه صلى الله عليه وسلم قال قال الله تعالى في الحديث القدسي أنا أغنى الشركاء عن الشرك أنا أغنى الشركاء عن الشرك فمن عمل عملا أشرك فيه معي غيري اشتركته وشركه وفي لفظ ابن ماجته وانا منه بريء وهو للذي اشرك ما اخطر الرياء تعالوا بنا ايها الافاضل لنكمل الحديث في الحلقة المقبلة في هذا الموضوع الخطير وحول معاني هذه الكلمة الخطيرة والله اسأل ان يجنبني وياكم الرياء وان يرزقني وياكم الاخلاصة في الاقوال